بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في تحليل كلمات السيد الإمام ومناقشتها في الجمع بين حديث لا تعاد وحديث الرافعه وذكرنا ان هناك عده امور يبتني عليها, يبتني عليها مطلبه ووصل الكلام إلى الأمر الخامس حيث إن السيد قدسيس الروح أفاد في بعض الموارد بأن حديث الراف حاكم على حديثي لا تعاد ما في صفحات؟ احذر. سبعة وستين. كان. <تصفيق> ما يحتاج قديما ذاكرة قوية بعد يعني قديماً وحديثاً ليش؟ سبعة وستين في طبعة. ما يحتاج قديما بعد هذا الشيخ انت ذكي ما يحتاج له يعني. يعني. كما ذكر ذلك قدس الروح في صفحتي مئة وعشرة ومئة وأحد عشر ماكو ما مشكلة شيخنا بس لا بقى. هو يقول اختلاف الطبعات مع ايه. <تصفيق> ولكنه ذكر في موضع آخر المعارضة بين حديث الرافع وحديث لا تعاهد وبيان ما أفاداه قدسي سره يتم بذكر جهات ثلاث الجهة الاولى افاد في صفحتي هذه ما شلون شيخنا نقول لنا تعسف سفنا؟ ها؟ سبعة عشر. سبعة عشر بسم <تصفيق> الله. ميرك دام. هلا يتحال؟ ما وجد هذه الصفحة ولكن حسب ما في بالي مطلبه بالي. أفاد يقدس الروح بأن مفاد لا تعاد هو التصرف في مقام الامتثال بمعنى أن جزئية الجزء وشرطية الشرط محفوظة حتى في فرض الاخلال فمثلا من اخل بالسوره ناسيا او جاهلا جهلا قصوريا فهل تنتفي جزئيه السوره في حقه أم أن جزئية السورة فعلية في حقه غاية ما في الباب أنه إذا تركها عن نسيان أو جهل اكتفى الشارع بامتثاله وإلا فالجزئية فعلية في حقه أو اخل بشرطية الإطمئنان مثلاً عن نسيان أو جهل قصوري أو اضطرار كما لو كان في طائرة أو سفينة فهل أن شرطية الاطمئنان ساقطة عنه أو أنها فعلية في حقه وقد أخلى بما هو فعلي في حقه إلا أن الشارع اكتفى بهذا الامتثال الناقص ظاهر كلامه قدس سره انه الجزئيه والشرطيه اللتان اخلى بهما المكلف تعليتان في حق المكلف غايه ما في الباب ان الشارع اكتفى بامتثاله وذلك لوجهين ذكرهما الوجه الأول قال صفحة ثلاثة وثلاثين إن التعليل بقوله إن السنة لا تنقض يعني الإمام قال لا تنقض السنة الفريضة يس في تعبيره اجتباه إن التعليل في قوله لا تنقض السنة الفريضة دال على أن المصداق الذي أتى به المكلف شنو المصداق يعني الامتثال الناقص واجد للخمسة إلا من خمسة وفاقد للقراءة أو التشهد مثلاً انما لم يبطل هذا الامتثال لان المفقود السنه وهي لا تنقض الفريضه فكونه سنه مفروغ عنه بحسب مفاده فلو كان الساهي مكلفا بخصوص الناقص يعني ان الجزئيه مرتفع في حقه هو مكلف شنوه بالناقص فقط فلو كان الساهي مكلفا بخصوص الناقص فقط ولم يكن الجزء المنسي جزءا في حقه لم يصدق عليه أن السنة لا تنقض الفريضة وصلا ما يصدق لو كانت جزئية السورة من الأول لا تشمل الناس من الأول لا تشمل الجاهل القاصر ما يقال في حق أنه شنوه إن السنة لا تنقض الفريضه فلو كان الساهي مكلفا بخصوص ناقص فقط ولم يكن الجزء المنسي جزءا في حقه لم يصدق أن السنة لا تنقض الفريضه ليش لأن عدم النقد متفرع على فرض كون الجزء المنسي شنو سناه لا عدم كونه جزآن وهذا ظاهر كالصريح مو بس ظاهر كالصريح في جزئية المنسي حال النسيان ومحصل كلامه قدس سره أن ظاهر الفقر في قوله لا تنقض السنة الفريضة أن المسند ليس هو السنة المسند هو الإخلال بالسنة فكأن الإمام قال الإخلال بالسنة شنوه؟ لا يوجب نقض الفريضة ومن الواضح أنه إنما يصدق الإخلال بالسنة إذا كانت سنة فعلية في حقه فلو لم تكن سنة فعلية في حقه فلا يصح ان يقال أنه أخل بالسنة والإخلال بالسنة لا ينقض الفريضة زين هذا الوجه الاول ممتاز الوجه الثاني إن ظاهر قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة شيخ حسن من خمس لو من خمسة الحديث <تصفيق> ما على الطبعات القديمة والجديدة انت شنك تحفظ <تصفيق> من خمسة ها. لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ان غير الخمسه داخل في الصلاه لكن لا تعاد الصلاه بتركه لانه ليس من الصلاه فعدم الاعاده بنفي الموضوع خلاف الظاهر اي ان مراده ان السالب ظاهره في السالب بنفي محمول للسالبة المحصلة ولو بانتفائل موضوع هذا الظاهر فظاهره أنه لا تعاد الصلاة بعدم السورة يعني بعدم السورة التي ما ليه هي جزء في حقه هي جزء من الصلاة أحسنت فلا ينبغي الاشكال في عموم الروايه لكل خلل باي سببين زين هذا هذه الجهه الاولى من كلامه قدس رب فرع عليها هو مباحه انت يا اصحاب الاذواق ها اصحاب الاذواق العرفيه طبعا مو عرف الشقال والبقال ما نريد هذا العرف البدوي العرف التاملي العرف ها هل ان المستفاد من هذه الروايه صحيحه زراره لا تعاد الصلاه الا من خمسه ثم قال لا تنقض السنه الفريضه ان مفادها لا تنقض السنه الفعليه الفريضه الفعليه او ان مفادها لا ينقض ترك ما هو سنه لولا هذا الترك بشنو بما هو فريضه فهل المستفاد من هذه الروايه ان السنه فعليه في حقه لو السنه شنو لولائيه باعتبار انها مجعوله من قبل الشارع فجزئيه السورة للصلاه سنه مما جعلها الشارع واما انها سنه فعليه في حقه من اخل بها فهل هذا مستفاد من الروايه او لا يصدق أنه أخل بما هو سنة بحسب مقام الجاعل أخل بما هو سنة لولا عذره من جاهلين أو نسيانين أو اضطرارين أو بنات الأوبري يحفظ بنات الأوبري في الألفية ابن مالك Waalittirarin kebanaat el-aubari Kaza wotibtaan nefs Ya Qaisu Sari Ha Ha Ha Sukoot Ha ha فكلام السيد قدس سرويتم إذا استكشفنا من هذين الوجهين اللذين أفادهما أن ظاهر الرواية هو كون الجزء سنة فعلية شنو في حقه وكيف يمكن الجمع يا سيدنا بين أن تكون السنة فعلية في حقه ومع ذلك لا, يد... لا ومع ذلك لا يكون الإخلال بها ضائران هي سنة فعلية في حقه ومع ذلك لا يكون الإخلال بها ظاهرا فما هو أثر فعليتها في حقه ما هو أثر فعلية الجزئية السورة أو شرطية الإطمئنان في حقه مع أن الإخلال بها غير الله. لا يضر أبدا فقد يقال بأن اقترانه واحتفافه دليل لا تعاد بالمرتكز القائم على لغوية آه لغوية بقاء الجزئية مع أنه لا أثر لها موجب لي ظهور الدليل في ان السنه لولا وليست فعليه والا فبقاء فعليتها مع انتفاء الاثر لهذه الفعليه لان صلاته صحيحه على كل حال لا غوان جاهل يا يحتاج الان احنا انا اخلي ما احتاج اخلي سيدنا هو في حال الجاهل <تصفيق> إذا أخل جهلا إذا أخل عن نسيان أو جهل أو اضطرار هل أن فعلية الجزئية مطلقة تشمل فرض الإخلال بها عن جهل أو نسيان هذا بحل البحث صح ولا لا ويقول بلي تشمل فعليه الجزئيه مطلقه تشمل فرض الاخلال بها عن جهل او نسيان نقول فما هو اثر فعليتها في حقه الا لزوم الاتيان بها اذا لا اذا اخل بها عن جهل او نسيان فصلاته صحيحه صلاته صحيحه اصلا هذا ممتاز, ممتاز ممتاز شكو بياه ليش شنو شنو مشكلة ابدا ولا فيها مشكلة هو يلتزم به في الجهر والإخفاءة ويلتزم به في التمام والقصر أن هناك خطابين خطاب للعالم خطاب للجاهل شنو المشكلة العالم يجب عليه الجهر والجاهل لا يجب عليه العالم يجب عليه القصر والجاهل لا يجب عليه شكو بيه؟ كل محظور ما بيها تعدد الخطاب شنو اشكال ها كوفي إشكال هذا المطلب الأول أو الجهة الأولى من كلامه، الجهه الثانيه من كلامه نروح إلى صفحات 43 لان لأن هالجهات جمعناها احنا ها من صفحات مختلفة، صفحة 43 قال ما هو المراد بالرافع في حديث الرافع؟ هل المراد به الرفع الحقيقي أو المراد به الرفع الادعائي لو قلنا بأن المراد بحديث الرفع الرفع الحقيقي بمعنى ان لا جزئية في حقه هذا معنى الرفع الحقيقي أي أنه إذا جهله كون السورة جزءان فشنو فجزئية السورة مرتفعة حقيقة في حقه رفع حقيقي يقول لو كان المراد بحديث الرفع الرفع الحقيقي لا لازمه التصادم بينه وبينه حديث لا تعتون قررنا يقول بأن السنة شنوه فعليه في حق ما ترتفع فلو كان المقصود بحديث الرف الرفع الحقيقي يعني ان جزئيه ما جهل مرتفعه في حقه وشرطيه ما جهل مرتفعه في حقه فمقتضى ذلك وقوع المصادمه بين حديث الرف وحديث لا تعاد فان مفاد حديث لا تعاد بقاء الجزئيه والشرطيه وان اكتفى الشارع بهما بينما مفاد حديث الرفع ارتفاعه ما فالصحيح ان المراد به الرفع الادعائي طبعا يكرر في بحث الخلل هذا يمكن 500 مره المطلب هذا مساله الادعاء يسميه الحقيقه الادعائيه ويقول بان الحقيقة الادعائية المصحح لها إما جميع الآثار أو الاثر البارز مثلا إذا قلت السيد عباس الرميلي أسد هو مو اسد حقيقته ولكن حقيقة ادعائية يعني ادعي انه مصداق من مصادق كان ضعيف جسمه لكن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كلام في المضمون يعني <تصفيق> شفت اغاب وزرق الطهراني اي هالكبير شفته شفته شفت عينه عيانه في الصورة بالصوره في اغاب وزرق كلش كان ضعيف صغير البنيه كذا <تصفيق> وكنه بزرق أغا بزرق <تصفيق> فلذلك كان يقول عنه المحقق النائني هذا الكوتيك عالم بين ثوبه داخل في عالم <تصفيق> هي عالم بين الثوم، فإذا قلنا بأن السيد عباس الرميلي أسد، المصحح لاعتباره مصداقا من الأسد، إما ترتب جميع آثار الأسدية عليه أو الاثر البارز وهو الشجاعه وأهل الرميلي الشجعان. فالنتيجه المصحح للحقيقه الادعائيه الاثر البارز هنا نجي نقول الرفع رفع الحكم الذي لا يعلم رفع ادعائي يحتاج الى مصحح والمصحح لهذا الرفع الادعائي رفع الاثر البارز للجزئيه والشرطيه والاثر البارز للجزئيه والشرطيه هو البطلان فيرتفع البطلان فالجزئيه والشرطيه لم ترتفع حقيقه انما الذي ارتفع اثرها البارز الا وهو البطلان وبناء على ذلك يقع التلاؤم والتواءم بينه حديث لا تعاد حديث الرف في غير في غير الخمسة لأن حديث لا تعاد يقول لا تعاد الصلاة من خلل بشيء إلا الخمسة ففي ما سوى الخمسة يقع التلاؤم بين حديث الرف وحديث لا تعاد فإن حديث لا تعاد يقول الجزئيه باقيه باقية وحديث الرف يقول نعم هي باقية لكن أثرها مرتفع بل تطور السيد وقال الأصل هو حديث الرافع وحديث لا تعد ناظر له فكأن مفاد حديث لا تعاد يقول لما كان مفاد حديث الرفع هو ارتفاع الأثار لا رفع الجزئية والشرطية لذلك أنا أقرر مفاده فأقول لا تعاد الصلاة فليس مفاد حديث لا تعاد فيما سوى الخمسة إلا تقرير أحسنتم لمفاد حديث الرافع. فإن مقتضى بقاء الجزئية وارتفاع الأثار أن من أخلى أن من أخلى بسنة فهي وإن كانت فعلية في حق لكن لا تبطل صلاته شوف اقرا عبارته وكيف كان صفحة 43 يستفاد منه أن الأجزاء وإن كانت أجزاء لكنها مرفوعه بحسب الادعاء لفقد الاثر المترتب عليها وهو البطلان بل لعل حديث لا تعاد ناظر الى حديث الرافض، وانه مع رفع الجزء والشرط والمانع ادعاءان يرتفع موضوع الإعادة شنو موضوع الاعاده لأثار ارتفع الموضوع وفي الحقيقة المبنى والآصل في صحة الصلاة مع الخلل هو حديث الرافع يعني هذا مجرد تقرير لحديث الرافع شو تقول فيه الكلام هذا سيدنا شي تقول فيه لا حول ولا ها؟ احاول اه ماشي فما هو المعروف بين الاعلام ان الرفع اما واقعي واما ظاهر اي اما ان الجزئيه مرتفعه في حق الجاهل فالرفع واقعي. أو أن المرتفع في حق الجاهل وجوب الاحتياط فالرفع ظاهر لكن السيد يقول لا الرفع الدعائي أي أن الجزئية باقية واقعا والمرتفع أثرها وما هو البطلان وهل البطلان أثر شرعي حتى يرتفع؟ لم يصدر حيث لم يصدر من الشارع أكثر من الأمر بهذا المركب من الأجزاء والشرائط فإن أتى به المكلف سقط الأمر عقلا هذا مؤثر شرعي وإن لم يأتي به المكلف بقي الأمر عقلا وليس شرعا لأن بقاء الأمر وسقوطه منوط بامتثاله وهو ما يعبر عنه بمطابقة الماتي به للمأمور به فدعوى أن هناك أثرا للجزئية وهو البطلان والمتكفل حديث الرفع برفعه هو هذا الأثار يلاحظ عليه أنه لا يوجد أثر شرعي يتكفل حديث الرفع برفعه وإنما الأثر الموجود أثر عقلي وهو حكم العقل بسقوط الأمر أو حكم جنو ببقاء الأمر وهذا مما لا يصح أن يتكفل حديث الرفع لوضعه أو رفعه جهة ثالثة جزئية بلا هذا مره إذا قلنا الجزئية باقيه بلا اثار مر أنه لغى يعني سبق الاشكال ما نكرر الاشكال زين لا يقول لا يقول برفع المنشا هنا يلتزم ان المنشا ما ارتفع هو يقول يمكن رفع الأثر العقلي برفع شنو منشأ أما إذا التزم أن المنشأ شنو باق ما ارتفع كيف تصرف في رفع الأثر العقلي تعال إلى صفحة خمسة وخمسين هذا الجهة الثالثة من كلامه وهي المعارضة بين حديث الرافع والمستثنى من حديث لا تعاد يعني لا تعارض بين حديث الرفع والمستثنى منه من لا تعاد إنما التعارض بين حديث الرفع المستثنى من لا تعاد وهو قول إلا من خمسة قال ومن هنا يظهر الكلام في معارضة حديث الرفع مع المستثنى في حديث لا تعاد فإنه بناء على ما ذكرنا من إطلاقه يعني حديث لا تعاد صدرا وذيلا بالنسبه الى مطلق الخلل غير الخلل العمدي كل خلل يشمله حديث لا تعاد ما سوى الخلل العمدي وبناءا هذه النقطه الرئيسه في كلامه وهذه قلنا تحتاج لمعالجة أصولية اصوليه مو معالجه في الاصول شنو المعالجه الاصوليه لاحظوا شون؟ نقول وبناءا على ملاحظة كل عنوان فيه وفي حديث الرفع مستقلا تقع المعارضة كما هو الموافق للتحقيق شلون السيد يقول إذا نريد نشوف النسبة بين دليلين هل نلاحظ مجموعة الدليلين يعني هذا الدليل بمجموعة وهذا الدليل بمجموعة ثم نلاحظ النسبة بينهما فنقول هل النسبة عموم من واجه هل النسبة عموم وخصوص مطلق؟ آم نلاحظ كل فقرة من هذا الدليل مع كل فقرة من ذلك الدليل مع غمض النظر عن بقية الفقرات. يقول مقتضى الصناعة في مقام ملاحظة النسبة أن تفكك الدليل. فتلاحظ النسبة بين كل فقرة من هذا الدليل مع كل فقرة من هذا الدليل لذلك نأخذ من دليل لا تعاد القبلة ما قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة نأخذ كلمة القبلة فكأنه قال تعاد الصلاة من القبلة هذه فقرة ونأخذ ما يقابلها من حديث الراف حديث الراف رفع عن امتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما استكره عليه نأخذ لا فقرة شنو ما لا يعلمون فكأنه قال رفع الحكم الذي لا يعلم ونلاحظ النسبة بينهما بين قوله تعاد الصلاة من القبلة وبين قوله رفع ما لا يعلمون فإذا لاحظنا النسبة بين الفقرتين كانت عموما من وجه وهذا هو المحقق للتعارض لماذا؟ لان قوله تعاد الصلاه من القبله يشمل من اخل بالقبلة عن جهل ومن اخل بالقبلة عن نسيان او اضطرار بينما فقرت ما لا يعلمون لا تشمل الإخلال الا عن جهل لا تروح للفقرات الاخرى بس الفقره لاحظها واذا لاحظتم فقره ما لا يعلمون فانها تشمل من اخل بالقبله او اخل بغيرها فصارت النسبه عموما من وجه فتحقق تعارض فلو لاحظنا دليل لا تعاد بمجموعه لكانت النسبه اخاص لان دليل لا تعاد يشمل كل خلل ولا يشمل العمد وحديث الراف بتمام فقراته يشمل ايضا كل خلل ولا يشمل فرض العمد فهما متحدان من هذه الجهه وحديث الراف يشمل الصلاه وغيرها فصار حديث الراف هو الاعمد بينما حديث لا تعاد هو الاخص هذا اذا لاحظنا في مقام تحقيق النسب مجموع الدليلين اما اذا فككنا الدليل الى مداليل والى فقرات فسوف نلاحظ النسبه بين قوله القبلة وبين قوله ما رفع عن امتي لما لا يعلمون وستكون النسبه شنو عموما منه هل هذا صناعي هل هذا مقتضى التحقيق كما افاده قدس سره ياتي الكلام عنه يوم الخميس لان غدا يوم تعطيل ونحن عطلنا يوم السبت وكان هذا اجحاف بحق الطلبه تمام ان عطلنا يوم السبت فتعويضا عن عطله يوم السبت ندرس يوم الخميس في نفس الوقت ولكن في المدرسه مدرسه الامام الحسن المجتبى اللي عنده اشغال يوم الخميس خليه بكره حتى يجي يوم الخميس <تصفيق>